بسم الله الرحمن الرحيم الافلام كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم لا صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحب. وَنَحْنُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا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 تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أن رب الجميع فان الله لغني حميد الم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود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 لا بشر مثلنا تريدون أن تخدون عما كان يعبدون يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولا نصبر على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء فديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان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 وما ذلك على الله عزيز، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انكم لكم فَهَل أنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَهَل أنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, فهل أنتم مغلون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لم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 إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت فها الأنهاو خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ كَشَجَرَةٍ خَفِيفَةٍ تَنْهَى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 ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم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 كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به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 وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نِعْمَتَ الله لا تُحْصُوهَا إن لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنه ولكن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن أنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفضل ولكن من الناس تهؤي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما لك وما يخ فعَلَ الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع علني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وتحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار مغطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وك ونتبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سراغيلهم